إن الصفا والمروة من شعار الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البجنات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يدعنهم الله ويدعنهم اللاعينون إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَدَّلُوا فَأُولَئِكَ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَعَلَى التَّوَّابِ الرَّحِيمِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَإِلَٰهُهُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السماوات والأرض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 كحب الله والذين آمنوا وشد حبا لله ونعر الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرى الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسمال وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرى منهم كما تبروا منا فذلك يريدون وات عليكم وما هم من النار يا أيها الناس إما في الأرض حلالا طيبا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء الله ما تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزلوا وقالوا بل اتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا أولو فان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين ففروا فمثل الذي ينعفوا وما لا يسمع إلا دعاء ونداء, ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا رزقناكم أشكر الله إن إياه تعبدون إنما هرم عليكم الميثة والدم ولحم الخنزين وما أهل به لغير الله فمن الظر غيروا من ملاعاد خلائف الأسلام الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشتغون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا إلا كيهم ولهم عذاب عليم أولئك الذين اشتروا الظلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار اذك ربه الله نزل الكتاب بالحق فهين الذين اختلفوا في الكتاب لا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آرنا بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حربه ذو القرب واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي المقاب وأطاهم الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والزراء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 ولكم في مِنْ حياة الَّذِينَ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِكَ عليكم إذا لَهُمْ مِنْ حَامِيَةٍ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ انْكَبَطُوا لَهُ بَغْضًا وَحَسَدًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قُرُونٍ فَهُمْ إِلَيْهَا لَا فإنما وَكُتِبَ على إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حقا عَلَى فمن بدله بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إثمه عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إن الله سميع عليم فمن خاف ص إن جلفا أو إثم فاصلا بينهم فلا إثم عليه إن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 یسألونک عن الآهِلَتِقُلْ التي قل هي هي وَالْحَجِّ للناس والحج وليس الْوِيُوتَ مِنْ البيوت من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 فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنةهم ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا رضوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات القصاص فمن اعتذا عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتذا عليكم واتقوا الله وَاْمَالُوا الْمُؤْتَكِنِينَ وَاَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَهُوَ فِدْيَةٌ مِّن ذَبِيحَةٍ مَّسْلُوقَةٍ وَأَوْلَىٰ هُوَ لِمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ عَمَّرَ وَمَن دَخَلَ الْبَيْتَ وَعَمَّرَهُ فَكَانَ آمِنًا ۖ وَمَن أو صدقة أو نسف فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهادي فمن لم يجد فصيام ثلاثة في أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله وأعلموا أن الله شديد العقاب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 غفور رحيم فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكريكم ما باكم او شد ذكر فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا ومالك الاخره من خلاق ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب وَذَكَرَ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ عَلِمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ ألد وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له التق الله أخذته العزة بالإثم فحسمه جهنم وبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رفوف من العباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدوهم وإن زلتهم من بعد مَا جاءتكم المينات فعلموا أن الله عَزِيزٌ حكيم هل ينظرون إلا أن اللَّهُ الله في ظلل من وَالْمَلَائِكَةُ والملائفة الْأَمْرُ وَإِلَى وإلى الله ترجعون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 أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلف فيه وما اختلف فيه إلا الذين ودوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيان بينهم فهد الله الذين آغنوا لما اختلفوا فيهم من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والزراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون كل ما واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو, تكره شيء وهو خير لكم وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبكم شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلِ الْقِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ وإخراج وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ من اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَن يُغَيِّرْ دِينَهُ فَيَغْلِبْ كافر فَأَمَّا مَنْ كَانَ كافِرًا فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَمَرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ من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 لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض كله وأذى فأتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتلن من حيث أمر إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم عن ناشط وقدموا لانفسكم واتقوا الله علىه وأنكم ملاقوا وغشل المؤمنين ولا تجعلوا الله حرثة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤخذكم الله باللغ في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم الله غفور حليم للذين يقولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاء فإن الله غفور رحيم وإن عزه الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة فروء ولا يحل أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاعا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح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 أن يدعي ما حدود الله وتلك حدود الله يبدنها لقوم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 عم وإذا طلق النسااف ب ونا جهم فلا تز ينك عزالهم إذا تواز بينهم من الموف ذلك يز به من كان منكم يؤمن بالله واليوم آخر ذلك ككم طهر الله يعلم أن تم لا تعلمم والوالدات يرزعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تظهر والدة بولدها ولا مولود له بولده وَعَنِ الْوَارِثِ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ اَرَادَا فِصَالًا أَوْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ اَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا بِمَا تَعْمَلُونَ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 ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تبعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معرفا ولا تعزموا خدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم في أنفسكم فاهذروه وعلموا أن الله غفور أمين لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَرَةً مِنْ مَعْرُوفٍ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَإِن من مِنْ أن أَنْ وقد وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده وقدتوا النكاح وأن تعفوا أقرب من التقوى ولا تانسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلاة والصلاة المصلاة وقوموا لله قالتين فإن خفتم فرجالا ورقبانا فإذا أمنكم فاذكروا الله كما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 أَلَمْ تَرَيْنَ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ هَذَرًا مُوتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنُّ اللَّهُ لَذُو فَضُلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ نَا يَشْكُرُونَ وقاتلوا في سبيل الله وعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبل ويمسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملك نقاتل في سبيل الله قال ألعسيتم من كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وغنائنا ولما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين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 ملكه أن يأتيكم ابتعبونت فيه سكينة من ربكم وبقية مما تركا لموسى وأروا نتحمله المنائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصلت والوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهادين فمن شرب منه فليس مني وَمَا لَمْ يَقْهَمُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اقْتَرَفَ وَرْفَةً مِنْ يَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ ابْلَاقًا قَلِيلًا مِنْهُ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فئة كثيرة بإذن الله واللهما ولما برزوا رجاله وجنوده قالوا ربنا فلق علينا صدرهم ثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزمهم بإذن الله وقدّل داود جالوت واطه الله المولك والحكمة وأعلمهم ماشاء ولو لدفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آية الله التي مهى عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعضهم منهم من كلم الله والرفاق الرحم درجات وآتينا عيسى بن مريم البدنات وأيضناهم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 لا راه في الدين قد تبين الرشد من الغيفة يكفر بالطارق ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوسقى على انفصام لها والله سبيح عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجونه من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاوط يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار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 قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فروهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الصالمين أو كالذي مر على قرية وهي قاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله يتعامين ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست مئة عامين فانظر لي لا تعامك فلم يتسل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 يا قوما ان قد بي قال فخذ اربعه من الطين فصورهن إليك ثم اجعل على كل جبل, جبل منهم جزءا ثم ادعهم ياتيك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم مَا نَزَّلَ الَّذِينَ يُؤْتَقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ كل كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُؤْتَقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوهُم وَلَا أَذَلَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عليهم ولا هم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 هو لا يقدرون على شيء مما كسبه الله لا يهد القوم الكافرين ومثل الذين ينصبون ولهم اتقا أمر رضى الله وتسبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وبنون فأتت وكلها ضعفين فإن لم يصبها وبنون فطلهم الله بما تعملون بصير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 يا ايها الذين امنوا اكلوا من طيبات ما رزقناكم ومما خرجنا لكم من الأرض ولا تتبعوا الخبيث من هوتمتقون ولستم لاخذه الا ان تمزوا فيه وعلموا ان الله ولي حميد الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم وفرة منه وفضلا والله واسع عليم